فصورة الحشى صورة سميت بهذا الاسم. سماها بذلك سميت بذلك في كتب التفسير وعند المفسرين جمهور المفسرين يفسو يعني يسمونها بذلك وكذلك سمناها البخاري في صحيحه والتنزيه في جميعي. وتسمية الصورة بذلك لوقوع لفظ الحشر فيها وهو قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وعند البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما صورة الحشر فقال قل سوره النضير قال قل سوره النضير وفي روايه في هذه الروايه وهنا سمها سعيد بن جبير هنا سمى سعيد بن جبير رحمه الله تعالى سوره الحشر باسمها المشهور وابن عبداه نادى الله تعالى عنهما قال قل سوره النضير قل سوره النضير وهذا يحتمل معنيين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى أن لها اسمي صورة الحش وصورة النضيء أو أنه قصد بذلك أن الصورة نزلت في بني النضيء وهم اليهود الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسالموه ثم نقضوا عندهم. فاجلهم النبي عليه الصلاة والسلام هو موضوع أصيل في هذه هو سبب رئيس وموضوع رئيس في هذه يسوع هو إجلاة يهود بني النضير وفي أواخر عن ابن في يعني عند البخاري في صحيحه ساله سعيد بن جباي عن سأل, سال سال سال سعيد بن جباي يعني عبد الله بن عباس عن التوبة فقال هي الفاضحة يعني لم تترك أحدا منهم إلا قالت ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه لن يترك أحدا منهم حتى يذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الصور قال قلت صورة الأنفال قال نزلت في بدر قال قلت صورة الحشي قال نزلت في بني النضير. فهذه رواية عن ابن عمّ رضي الله تعالى عنهما توضح رواية أخرى أن ابن عمّ لم يكن ينكر أن الصورة تسمى بصورة الحش، وإنما وإنما يعني من مضمون الروايتين يدل على على أحد معناه إما إما أن ابن عمّ رضي الله تعالى عنهما يرى أن الصورة لها اسمين، طبعاً اسم المشهور لها هو صورة الحش، وكذلك تسمى بصورة يا النضير لأن نزلت في بني النضير أو أنه قال قل صورة النضير لأنها نزلت في بني النضير وهم اليهود الذين أجلأهم النبي عليه الصلاة والسلام وتسميتها ب يعني بصورة الحش والوقوع لفظ الحش فيها هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من الندياديم لأول الحش والحشب هنا لأول حش لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلأهم إلى الشام ولذلك استدل ابن عمّاس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية على أن أرض المحشر والمنشر هي أرض الشام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول لأول الحش لأول الحش يعني هذا دل على يعني هذا يعني أن دل ذلك على أن الشام هي هي هي, هي أرض الحش وهذه بداية الحش. فالحشر هنا ليس المقصود به يعني حشر اليهود هنا لم يكن المقصود به هو كان المقصود به إجلاؤهم إلى أرض الشام فاستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن أرض الحشر وأرض المحشر والمنشر هي أرض الشام وبذلك ثبتت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صورة مدنية بالاتفاق حكى الاتفاق على ذلك ضيء واحد هي من أهل العلم وقال القرطوي وحب الله تعالى هي مدنية في قول الجميع وموضوع السورة أم اليهود بني النظير وكذلك قضية النفاق وقضية ممالأة المنافقين لليهود وهذا كله كان في العهد هي المدني ولم يكن في العهد المكي السورة يعني موضوع السورة الرئيس هو قصة بني النضيوب وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو يعني الأصوات لها موضوعان وإسلام الموضوع الأول موضوع موضوع اليهود قصة يهود بني النضيوب وما تعلق بهذه القصة من إجلائهم وما أفأ الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عليه من الفيء والفيء هو المال المأخوذ بغير القتال خلاف الغنية ف فال هنا تصدت لبيان أحكام الفيء كما كان في كما تصدت الأنفال لبيان أحكام الغنيمة الغنيمة هي المال المأخوذ بقتال لذا قال جل وعلا في سورة الأنفال وعلم أنما غنمتم من الشيء فإن لليخوض ولالوصول ولالقرب واليتام والمساكين ومن النبي غنيمة اربعة اخماس للغانمين لان كان في هناك قتال بالسلاح وخمس يصرف في اه التي بيانها الله سبحانه وتعالى خمس الغانيمة فقط اما الفيء لان لان المسلمين لم يجفوا يعني عليه بخيل ولا ركاب نعم فجع فتكفل الله فجعل الله مصارف الفيء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرفها. في المصايف التي بينها الله سبحانه وتعالى فيها جesus. هذا هو الموضوع الأول. ي ي هو الموضوع الرئيسي. وفي سنتين ذلك سناء الله عز وجل على المهاجرين وعلى الأنصاب رضي الله تعالى عنهم و وعلى التابعين لهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلل للذين أمنوا ربنا إنك روف الرحيم فهذا هو الموضوع الأول الرئيس الموضوع الثاني الرئيس في الصورة هو قضية النفاق وطبعا قضية النفاق ما تعممت معنا في صورة المشادلة ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضب الله عليهم احتولوا اليهود ما هم منكم ولا منهم يحلفون على كذب وهم يعلمون كذلك هنا قضية النفاق هي قضية رئيسة وينبه الله جل وعلا في صور كثيرة طبعا أنزل صورة كاملة وهي الفاضحة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهي صورة التوبة فضحهم الله جل وعلا كم كشف الله عز وجل فيها من أسوارهم وكما هتك من أستارهم ولأن النفاق قضية رئيسة وضررهم عظيم ضمنه الله جل وعلا في كثير من صور القرآن. وجل هذه الصور هي الصور ايه؟ او معظم الصور في الغالب الاعم هي الصور مدنية. فهذه قضية وعيسة الثانية. الم ترى الى الذين نفقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لان اخرجتم لنخرجن معكم. ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قاتلتم لن نصرنكم والله يشهد انهم كاذبون ايه اللي حصل ماذا حدث لما حصل النبي صلى الله وسلم عليه وسلم على بني النضير نعم وكادت عزائمهم أن تنكسر طبعا اليهود دائما لما حين يعيشون في مكانا يعيشون في محميات الآن مثلا في يا يا يا في فلسطين ماذا فعلوا بان وجوده لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جده أي أي عظيمة من من آيات الله سبحانه وتعالى فتبين لك كيف كيف أن اليهود أنفقوا مليارات ملايات من دولارات حتى يعيشوا في محميات وحتى يعيشوا بالأمن رغم أنهم عندهم من العتاد ومن السلاح ومن الـ الـ الـ أسباب القوة الشيء العظيم جدا. كما قال جل وعلا سما وضدنا لكم سما لكم الكعبة عليهم أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فعندهم من السلاح وعندهم من القوة الشيء العظيم ومع ذلك يعني كتبت عليهم الزلة والمسكنة. لو قابلت يهوديا وانا التقيت مع بعضهم لكن ليس في هذه البلاد في فيه مجنوخ حين يكلمك هو كما قال الله جل وعلا كنت في تعليم الزلة والمسكنة حتى مسكت جدا معك ويعني يتلطف جدا معك في احد في احدى المرات كنت كنت اركب حافلة وكان فيها بعض اليهود كان فيه بشغل موسيقى فقلت تساقط أغلق الموسيقى فانزعوا خلفهم فا فا فا ثم انزعوا لي فقلنا نعم نعم <تصفيق> فهم هم هكذا يعني هم هم إيه يعني هم يعني هو, هو طبعا اليهودي الوجه الظهر للشيطان يعني يعني إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا أراد أن طلع شيطان فول يهود يهودي هم الوجه الظاهر فعلا للشيطان، فلما كادت عزائم اليهودي أن تنكسر، نعم، أفصل ابن أبي لهم يشد على أيديهم ويقول لهم لا يعني لا لا لا تضعفوا ولا تهنوا نحن معكم سنقاتل معكم وسنقف معكم واسبطوا حتى نمدكم بالسلاح والعتاد. وغلقهم المنافقون كما ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله الفاز قضية أخرى قضية وئيسة من قضية هذه السوء وهي النفاق وكيف أن المنافقين دائما يولون أعداء الله عز وجل نعم بشر المنافقين بأن لهم عزبا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة وهذه وهذا هو هو الحال، لكن الله جل وعلا أوضح ذلك في صورة الاستفهام ممكناً وموبيخاً ووومقريع لهؤلاء يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً كل هؤلاء الذين يوالون اليهود يبتغون عندهم يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وفي ختام هذه الصورة بعد قضية النفاق. نعم يعني يصور الله جل وعلا ضوء المنافقين مع اليهود كشيطان يعني يصور للناس يعني آآ يعني آآ يعني آآ يدعو الناس إلى آآ يعني آآ الباطل ثم يتبرع الشيطان من طائعين من من من من اطاعوا والصوره افتتحت بالتسبيح وختمت كذلك بالتسبيح وذكر من جلال الله عز وجل ومن أسماء الله عز وجل وتعظيمه تعظيم القرآن منزل وتعظيم الله جل وعلا فحفلت الصورة بكثير من أسماء الله عز وجل ويأسماء الجلال والكمال ليدل على أن الله جل وعلا يعني هو مستحق للتقتيز والتسبيح والتنزيه سبحانه وتعالى فلذلك خطر... افتتحت الصورة بالتسبيح وختمت كذلك بالتسبيح نسمع الآن أخرنا آه... الشيخ أحمد يطلع علينا أوائل هذه الصورة ثم نشر في التفسير التفصيلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله الصور دائما التي تبتدأ أو, أو التي تبتدأ بالتسبيح لله جل وعلا والتمجيد لله عز وجل دلالة على أن الله جل وعلا ضمنها آية على, على أن موضوع الصور هو موضوع عظيم وآية من آيات من الآيات الدلة على وحدانيته وعلى جلاله وعلى قدرته سبحانه وتعالى كما افتتح الله جل وعلا سورة الإسراء بقوله تعالى سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنغيه من آياتنا إنه هو السبيع البصير كذلك الآية العظيمة هنا في هذه السورة كيف أن الله جل وعلا مبينة في الآية التالية كيف نصب الله جل وعلا هؤلاء المجيمين يعني من اليهود وأتاهم من حيث لم يحتسب لذا قال جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ونا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح صلى لله كما قال الطباي وحمض الله تعالى صلى لله ومجد الله ما في السماوات وما في الأرض يعني التسبيح يطلق على التسبيح وعلى الصلاة وعلى التمجيد ويعود وأصل التسبيح كما ذكرنا غير مرة هو أصل التسبيح في اللغة بمعنى الإبعاد يعني ومنه قيل خيل سابح إذا صار بعيدا والمقصود بذلك إبعاد الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص وآفة وعيب سبحانه وتعالى لذا قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في غالب إطلاقية تطلق على غير العاقل وقد تطلق على العاقل وكذلك من؟, من في غالب إطلاق تطلق على العاقل أحيانا يأتي كما ذكرنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وأحيانا يأتي في القرآن من في السماوات ومن في الأرض وحين حين ينظر إلى الكثرة فيؤتى بما سبح لله ما في السماوات وما في الأرض مخلوقات عظيمة شمل الإنس والجن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وحين يذكر العاقل فالمقصود بذلك هو التنبيه على يعني بني آدم لأنه لأنهم هم المقصود بحمل الأمانة هم الذين تحملوا هذه هذه الأمانة التي نأت بحملها السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بخلو قد كل ما لله جل وعلا تمر تقدس وتنزيه نعم كما قال ابن كما ثبت عند البقرائي في صحيح من حديث المسعود رضي الله عنه كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحا نعم فالخلوقات والجمادات جعل الله عز وجل فيها إدراكات هي جمادات لأنها لا تتحرك أمامك لكن ليس معنا هذا بأنه ليس ليس فيها حياة لا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حين وقف على أحد هذا يحبونا ويعني ونحبه هل جاب هذا في الصب والحديث في الصحيح اذا يحبنا ويعني ونحبه فجعل الله جل وعلا في الجبل عاطفه والحنين يعني كان الحنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه حين كان يخطب حين كان يقف عنده فلما صني علم المنبر عليه الصلاه والسلام فحن الجذع وسمع الصحابة حنينة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعند مسلم في صيحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا في مكة كلما مررت عليه كان يسلم علي إذن الجمادات هي جمادات لأنها لا تتحرك لكن ليس معنى هذا بأنه ليس ليس فيها حياة وحياة ألم ترى أن, أن, أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والتواب سبح لله ما في السماوات وما ما في الأرض وهو العزيز الحكيم ختمة الآية باسمين عظيمين من أسمائه سبحانه وتعالى العزيز الذي يتضمن إثبات صفة العزة لله جل وعلا العزة معنى القوة والغلبة أنه عزيز لا يغالب ولا يمانع لا رد لأمره ولا معقب لحكمه ولا يخاف عقبها سبحانه وتعالى لعزته الحكيم الذي شوابه وعقابه وقضاؤه وقدره وأمره ونهيه بحكمة بالغة الحمكم الله بحكمة بالغة الحكيم في أقواله وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي ثوابه وعقابه وقضائه وقدره وأمره ونهيه إذن العزيز الحكيم فالله جل وعلا عزيز قوي لا يغالب ولا يمانع الحكيم سبحانه وتعالى كل أقواله أفعاله مكللة بالحكم والغايات المحمودة ثم شرع الله جل وعلا يبين هذه الآية العظيمة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحش والمفسون هنا متفقون على أن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب هم يهود, هم يهود بني النظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ودعهم وسلمهم وهذا يدل على جواز عقد العقود المسلمة والمهدنة مع اليهود لأنه مسلم قدم المدينة وهدنهم وسلمه على أن يكفوا عنه فنقضى يهود بني نظيم كعادة اليهود أو كلما كما قال الله جل وعلا أو كلما عاهد عهدا نبذه فريق منهم فهذه عادتهم نقض للعهود لا يقيمون وزنا لعهودهم ولا وعودهم فنقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والمفسؤون هنا يذكرون يعني ينقض العهود القصة دي كانت بعد غزوة أحد نقد العهود هنا في أحد اتجاهين الاتجاه الأول أن اليهود بني النظير راسلوا رسلتهم قريش وحدثت مراسلات بينهم وبين قريش وتحالف معا على النبي صلى الله عليه وسلم وشجعتهم يهودوا على غزو النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرة ثانية وهم سيقولون معهم بالقوة والعتاد والسلاح وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك هذا اتجاه عند عند عند المفسين ولتجاه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنهم تمالأوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين ذهب إليهم في يعني في دية رجلين قتلهم رجل من أصحابه صحابي وهو عبد عبد الله بن أمية الضمعي يا رضي الله عنه قتل رجلين من بني عامر وكان بين بني عامر وبين رض بن نضيل في مهادنة و فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه يستئيئ أن يسألهم أن يعينوه في دية زينك الرجلين فانتدب رجلا منهم قالوا إنك لن تجدوا مثل هذه الفوسة وا ولن يعني فهو يجلس عندكم الآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى جدار من من من جذورهم فانتدبوا واحدا منهم هو عمرو ابن جحاش حتى يلقي على النبي صلى الله وسلم عليه وسلم من أعلى المبنى سخاءا عظيما وجاء الوحي للنبي صلى الله وسلم عليه وسلم يخبره بما تمال هات فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقوم لبعض حاجته وجلس أصحابه رضي الله عنهم كان معه أو بكر وعمر ونفه من من أصحابه رضي الله عنهم كانوا ناس لما خرج لحاجة فلما استلبت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر عليهم نعم آآ آآ يعني نظر بعضهم لبعض فقاموا فيصل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا رجلا فخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى إلى المدينة وكان اليهود بني نظير بيعيشون كنا في محمية طبيعيا دائما اليهود كما كما كما يعني كما زوجته لكم بيختارون لما بيختاروا مكان يختاروا يختارون مكانا يعرفوا يحصنوه المداخل والمخارج ويعيشون فيه فكانوا في كده في في في في في بقعة من المدينة لكنها محمية طبيعية جبال ووديان ونحو ذلك ف خرج الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما عادوا للمدينة أخبرهم النبي عليه السلام بما التملات عليه اليهود وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو بني نضي وإجلائهم عن المدينة لأنهم نقضوا عدقوه صلوات الله وسلم عليه إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبادرهم بإخراجهم من ي من المدينة لا ما حدث مع يهود بني قينقاع حين يعني يعني كشفوا سوءة مؤتة مسلمة وقتلوا رجلا يا مسلما فنقضوا بذلك عندهم عند مسلم فأجنهم النبي عليه الصلاة والسلام حرابهم كذلك يهود بني النضير وكان معهم بني قريظة نعم فالبني قريظة جعلهم في خيبر وموضوع خيبر مر علينا في صوت الحزب نعم وأنز وأزال الذين ظهروا من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتذبحون فريقه لو واسكم ارضهم وديارهم واموالهم وافضل لم تطاوا اذا هذا اتجاهات المفسرين وكذلك يذكر في كتب التفسير وفي في في كتب التواريخ والسير يعني, هذ هذ يعني هذين الاتجاهين ولا منع من من حدوث الاماي انهم حدث بينه وبين قوايج واتفاق على على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تمالأوا على قتله عليه عليه وسلم لذا قال جل وعلا لما خرج المسلمون هو الذي هو الذي أخرج الذين كفوا الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك سبحانه وتعالى لم يعني المسلمون كانوا سببا لكن الله جل وعلا ولهذا أخرج الذين كفوا من من أهل الكتاب ولا كفوا من من أهل كتابهم يهود وبني نضير سمهم الله جل على الذين كفروا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو المتمم لبسالات والكفر بنبي واحد يستلزم الكفر بجميع الأنبياء يستلزم الكفر بجميع الأنبياء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويردون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويردون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حق لذلك قال الله جل وعلا هو الذي اخرج الذين كفروا. هو سبحانه وتعالى الناس بالاخراج له. لماذا سيأتي? هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم وهم بني النضير لأول الحشو. لأول الحشو. الحشو في اللغة بمعنى الجمع. اي لأول الجمع في الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم على حين اجلاهم اجلاهم الى الشام. في معظمهم. وبعضهم صار الى خيبر. وان يعني بنوا كويسه استقروا في ايه في خيبر وطرقهم النبي عليه الصلاه والسلام في في خيبر نعم لكن لأول الحج كما كما كما ذكرت لكم استدل ابن عباس رضي الله عنهما على ان اول الحج هي ارض الشام لان لان الارض التي اجلهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في معظمهم معظمهم هاجروا الى الى الى, إلى ازروعات بالشام بلده من بلاد الشام لذا قال جل وعلا لأول الحج أي لأول الجمع في الدنيا وذلك وحشرهم إلى أرض الشام ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا لقصر مدة حصاركم لهم له أنهم حصارهم ستة أيام وطبعا كانوا إيه كانوا في حصون حصون والحصون دي مجهزة تعالي شوفت خط... ياخدت البوليف نعم? والسواتر الرملية التي كانوا سواتر لعشرات الامتار. نعم? وبعد الساتر الرملية ده كله كان في خط خط بوليف خط حصين جدا. هو الحصون دي. اللي. وطبعا هي الأمور تختلف باختلاف الزمان والمكان والادوات فكانوا في في في ذاك الزمان كانوا في حصون شديدة جدا. حتى صنى الصحابة كيف يخرج هؤلاء من حصونهم. حصون عالية. ولم يكن في ذاك الوقت يعني من أدوات القتال التي يستطاع يعني التغلب على هذه الحصول الناس في يعني ما انهم الله جل وعلا اللي المجاهدين والمقاتلين في في في في حرب يعني الحرب التي دارت بيننا وبينهم التي حطم الله جل وعلا فيها يعني خط يا يا بوليف لم يجدوا شيئا لهذه السوات إلا الماء لا ال... ال... هي رملية هذه وهذا من من توفيق الله سبحانه وتعالى واقتحام خط برنيف كان اقتحاما عظيما جدا وده كان الكسر الأول له إذن ما ظننتم أن يخرجوا بسبب شدة الحصون وقوتها وكل تحيلة يا الصحابة رضي الله عنهم أمام هذه الحصون وقصر مدة الحصان لذا قول ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وهم كذلك اعتقدوا أنهم في مثل هذه الحصون لا يستطيع أحد أن يقترب منه لماذا؟ هم متحكمون في الداخل هم في نقاط عالية ويستقبلون الداخل وحصون جذب عالية وليس هناك أبواب لهذه الحصون حتى يسهل اقتحامها يعني شيء يعني هم الأبواب عندهم هما يعني هم يستطيعون هما يعني يفتعوا عدة أبواهم المتحكمون في ذلك لذا قروا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إذن اليهود لا يعيشون إلا في حصون لا يقاتلونكم جميعا كما ذكر الله الجنال في هذه الصورة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هم هكذا فظنوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله، يعني هم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نعم يعلمون صدقه وأمانه، لأن هم, هم عندهم علم، نعم ورأوا خاتم النبوة صلى الله عليه عليه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن أخلاقه وصفاته صلى الله عليه عليه ما يسد للنبي على نبوته. والبشار عندهم من عيسى بن مريم وإذ عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحون مبين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتهم الله عز وجل من حيث لم يكن لهم على بال، لم يأتهم الله عز وجل من قبل حصونهم، وإنما أتتهم من قبل قلوبهم، فلم لم يأتهم الله جل وعلا من قبل حصونهم، وإنما أتتهم من قبل قلوبهم، فقذف في قلوبهم الضعف، فخضب حصونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. السلاح هذا. والطيارات وهذه الأشياء. الغعب ده اولا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فمن خصائص ايه? لما ذكر من خصائص عليه صلى الله السلام والحديث في الصحيح فذكر فيه نصر ونصرت بغعبي مسيرة شهر. يعني العدو على مسيرة شهر. يعني قبل يعني مش حين يلتقي بالنبي صلى الله عليه. لا هو على مسيح الشهر من النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ قلبه ضعبا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه لذلك لا غروا ولا عجبة أن يقذف الله جل وعلا في قلوب هؤلاء الضعب لأنهم يقاتلون من يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نصر بالضعب من خصائصه أنه نصر بالضعب والضعب ده سلاح حصيم سلاح لأنه هو السبات في القتال مهما كان معك من السلاح. اذا لم يكن عند قلب، فانت لا تستطيع ان تحمل السلاح بيديك. انا ذكرت لكم قبلا. اليهود معهم سيارات تجري في الرمال بسرعة مئة كيلو. كيلو مئة واربعين في الساعة. في الرمال. سيارات سيارات العسكرية عندهم بتجري مئة واربعين كيلو متر في الساعة. على الرمال. كانوا لا يسقون في هذه السيارات فينزل, فينزل واحد منهم يجي على قدميه، لانه لا يسق. فلسا ال... هو يسق في قدميه. شوفوا من السيارات الجبيد مئة كيلو لكن هو يسق في قدميه جدا. فينزل ويجي على قدميه. واتوا في السيارة. انت انت انت ترى طفلا مثلا انا تلاقي مسك الوادي الجندي ده معه ورشاش ومعكلا. مسكوا بيده وضعوا بلادي بلادي الثانية. وطفل سواء كده. مسك منه السلاح او لو مسك منه السلاح ده ده مثل النملة. وطول ما معه سلاح هو يعني اسد انهزب. لكن حين الطفل الصغير يمسي يمسك منه السلاح خلاص يصير نملة في في يد الطفل. سبحان الله. هكذا كتب الله جد وعليه مزيلا والمسكنة. لذلك فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا لم يأتهم من قبل حصون بل أتهم من قبل قلوبهم. فخربوا حصونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما لما انكسرت عزائمهم، الحساب كان مدة الحساب كما كما كما يقول أهل أهل التاريخ أهل أهل التاريخ والسير كان كانت ستة أيام. فقط. وكسر الله جل وعلا عزائم هؤلاء. فطلبهم من النبي صلى الله عليه الصبح علي يجنيه. وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلهم على ان على ان لهم ما حملت ابلهم فاهم ليه بقى يجي البيت يضوا بيخربوا البيت عشان أي حاجة يقدر يحملها من البيت أي العمود اللي اللي يضعوا على على على ال ما تحمل البعير فيضعوا في عليه انت عارف لما خرجوا من غزة عملوا هو بالضبط كده خربوا بيوتهم حتى مثلا الشبكات اللي هي الشبكات اللي هي البنية كل شيء كما, كما, كما, كما ذكر الله جل وعلا وغذف في, في قلوبهم الضعب فلما امتلأت قلوبهم رعبا لم يستطيعوا حملة سلاح ولا شيء وحين الرعب الرعب ده سلاح لا يقوم له شيء سلاح داخلي ليس له اي حصون وليس له اي مانع يمنعه ولذلك في القتال إيه؟ من عند الله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا فالملائكة تنزل مع المؤمنين ثبت المؤمنين طيب حين لا يكون هناك هذا الثبات ما حدث في أحدك في المعصية التي حدثت حدث انكشاف كبير جدا إل تصعدون في في الجبل ولا تلون على أحد ورسول يدعوكم في أخركم أسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات ومن يسألك الثباتة في الامر. وغذف في قلوبهم اللعبة يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم حيوصل لهم ازاي? ما هو لازم ينقي يعمل ايه? يعمل تخريب لهذه البيوت ولهذه الحصون حتى يصل اليهم. ما هم من وراء هم في الحصون فهما يخربوا بيوتهم والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخربوا كذلك يخربون وفي وفي قراء يخربون قراء متوتيرة بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وهنا في آية هنا في لو لو تأملت الآية وقذف في قلوبهم الضعف على ان الله جل وعلا ذكر في القتال في في بدر نعم إذ يوحي رب ربك إلى الملكة أني معكم فسبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الضعب فلما يذكر القتال مع الكفار عموم عبدة الأوسان سألقي في قلوب الذين كفروا الضعب مجرد الإلقاء لكن هنا وقذف في قلوبهم الضعب فلماذا خص الله عز وجل اليهود بالقصف والمقذوف ده القذف معناه انطلاق المكثوف بقوة. واصابة المكثوف بشيئين. بقرب الهدف. وقوة النامي. والنامي هو الله سبحانه وتعالى. فالقذف هنا في شيء بينطلق بقوة واندفاع فخص الله اليهود بذلك لان معارك اليهود مع المسلمين من اشد المعارك. فلذلك الامر احتاج خلاف المعارك مع الكفرة عموم الكفرة معارك اليهود من اشد المعارك ولذلك وقذف في قلوبهم مضوع بناسب هنا ال... ال... ال... شدة عداوة اليهود لتجدن اشد الناس عداوة للذين من اليهود والذين اشعقوا قدم اليهود ولا لا قدم اليهود لا لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين قوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشعقوا اذن كثيرا قدم من؟ قدم الذين ولا تسمعون من الذين اترك كتابا من قبلكم ومن الذين شرب قدمهم ولا لا قدمه اذا المعارك مع اليهود شديده ذلك خصهم الله جل وعلا كانوا يحتاجون الى قذف الرعب في قلوبهم يعني الرعب ده سلاح قذفوا في قلوبهم فحطم الله عز وجل بي عزائمهم وكسر به ارادتهم يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين ختام الايه يا أولي الأبصار والاحتبار مأخوذ من العبور والعبور هو الانتقال من ضفة إلى ضفة أخرى ومن العبور والنه ومن العبور فينتقلون من ضفة إلى ضفة أخرى إذن لاحتبار هنا معناه فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أرباب البصائر فأولي الأبصار هنا ليست أبصار العيون فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صوره، فاعتبروا يا أرباب البصائر، اعتبروا بما بما بما أنزل الله بعقوبة الله جل وعلا التي أحلها بهؤلاء المجرمين حين عاد الله جل وعلا وحين يعني حاربوه فحظوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إن, فعلت إن فعلتم مثل فعالهم وزمعنا الاعتبار إذن هذه سنة لا تحبي أحدا فمن سلك سبيل هؤلاء المجرمين من العناد ومن المشقة لله ولرسوله صلوات الله عليه وسلم ومن المحادة لله ولرسوله صلوات الله عليه ومن محاربة أولياء الله جل وعلا فهذا سبيله وهذه عقوبته عند الله جل وعلا كائنا من كان لذلك لما آآ يعني كسب الله عز وجل هؤلاء المجرمين وأذلهم وأجلاهم نعم وهجرهم من ديارهم فأمر الله جل وعلا فاعتبي وأمر المؤمنين أن يعتبوا بذلك فاعتبيوا يا أولي الأنصاف حذو أن تفعلوا مثل في حذو أن يصيبكم مثل ما أصابهم أن فعلتم مثل في عادتهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء والجلاء بمعنى إجلاء وهو نقلهم من مكان إلى مكان آخر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء كتب الله عليهم ذلك في الكتاب الأول كتب على هؤلاء المجرمين الجلاء أنه سجليهم سجليهم عن ديارهم وأجلهم الله سبحانه وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني خروجهم، تاجيرهم من أراضيهم وديائهم إلى مكان أقر وهو أرض الشام ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لولا يسمونها في اللغة حرف امتناع لوجود فالامتناع هنا أن الله لماذا هنا أن هؤلاء المجيمون لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة لا محال عذاب الآخرة لا حيلة لهم منه نعم؟ لكن لكن الله جل وعلا بسبب أنه كتب عليهم الجلاء فلم يجمع عليهم عقوبتين في الدنيا رحيم سبحانه وتعالى مع أن هؤلاء كفر وآذوهم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء بالقتل والسباء نعم لكن الله جل وعلا لأنه أجلهم فترك لهم ما حملت والنبي السلام قال له لكم ما حملت إيه لكم ما حملت العيب هما حملت إبلكم إذن الله جل وعلا ولولا كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي والهزيمة لكن الله جل وعلا جعل لهم عقوبة فقط هي إجلاءهم تهجيرهم عن ديارهم هذه تكفي لهؤلاء المجرمين ولهم في الآخرة عذاب النار وهذا لا حيلة لهم فيه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالوا لن تمثن النهو إلا أياما معدودة تلك أمانيهم أماني أماني كذبات الحقيقة أنهم خالدون مخلدون في النار ولهم في الأقيرة عذاب النار لماذا لماذا كتب الله عليهم الجلاء وعذبهم بذلك ولماذا جعل لهم في الأقيرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم في شق والله ورسوله صلى الله عليه عليه في شق آخر وهذا أبلغ ما تكون العداوة وأبلغ ما تكون المحاربة والتباغض فالمشاقة والمحدة كذلك هي أشد العداوة وأشد ما تكون هي المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذن ذلك يعني هذه العقوبة التي أنزلها الله بمولمة طب وبني نضيف مهدوها هؤلاء انتهى قصتهم فلماذا يسترها الله جل وعلا؟ لأن هنا اليهود موجودون في كل زمان إنهما كان وهي خصال اليهود واحدة ومعنه نبي صلى الله عليه وسلم عليه من هؤلاء ستعانون منهم أن أيضا أيها المؤمنون في كل زمان إنهما كان من هؤلاء المجرمين لذلك القرآن يرسم منهجا في التعامل مع هؤلاء المجرمين ذلك بأنهم شاء الله ورسولها ذلك انزل الله بهم هذه العكوبة. اجلاهم هجرهم من ديارهم ولهم في لاقيرة عذاب النار. ومن يشاق الله عموما من هؤلاء ومن غيرهم من هنا عموم. نعم ومن يشاق الله. طيب هنا زلك بأنهم شاقوا الله ورسوله اذا ما الله رسوله اصلا. هنا ذكر الله جل وعلا ما شقت المسوع صلى لانها ما لله جل وعلا. كما ذكر الله جل وعلا. انا الذين يحاب الله ورسوله اولئك. في الأزلين قال وما يشق الله لم يذكر رسولا أن هو ذكر لك قبلا إنما شقت ال مشقة النبي صلى الله عليه وسلم هي مشقة لله سبحانه وتعالى لذلك اكتفى في آخره يومي ومن يشق الله فمن شق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشق الله سبحانه وتعالى ولا لا شق الله سبحانه وتعالى بلا ومن يشق الله يعاديه ويحاربه ويحارب دينه وشرعه فإن الله شديد العقاب سبحانه بحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول النبیین محمد وعلى آله وصحابہ أجمعین.